119. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا مجزي الذين آمنوا ما الذي أرسل إليك من ربك هو الحق ويهدي, ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل دلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء الأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف أو نسقط عليهم كسفًا من السماء.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 119. يعملون له ما يشاء من حريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا أهل داود شكرا وقليل فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ لَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِذُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يمين وشمال 117. واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 118. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم بجنتين جنتين, جنتين ذواتي أكل خمطي وأثي وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازى إلا الكافور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور 119. وقبلنا القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, قرى ظاهرة وقدرنا فيها السئيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 110. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم حديث وmezقنا من كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليه إبراهيم ضنه فاتبعه إلى فريقا من المؤمنين وما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 وَمَا وما له منهم من ظهير 118. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا خزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّ 119. وهو الفتاح العليم 110. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدّنكم عن الهدى بعد إذ جاء. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب قرية من النذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر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 ونقول للذين ظلموا الدور I'm gonna قبلك من نذير وكذب الذين من قبليهم وما بلغهم عشرا ما وما بلغهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ أن تقوم وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق على 119. ونحي إلي ربي إنه سميع قريب 110. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقال وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَا كَانَ بَعِيدًا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ